فتبسم ضاحكًا من قولها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.